القاهرة تقدم من حسين والخيامية والسيدة وحي الحسين تاريخ وناس وقلوب بشر ورا كل باب وفي كل حاره حكايات كتيرة لكل عصر خلينا نحكي حكاية من قلب مصر حكاية من قلب مصر يكتبها دكتور وليد برهام يرويها لكم علي مراد وجيهان طلعب حكايتنا النهاردة لا يرويها شارع واحد في حزب من شوارع مصر الحبيبة بل هي حكاية ترويها كل الأحياء الناس والمحال فقط لأنها ليست حكاية مكان إنها حكاية رمضان في كل مكان We're كما يقولون في الأمثال لكل وقت أدان فقد اختلفت مظاهر رمضان على مر العصور فكان لكل عصر سمات وعادات ومظاهر خاصة به منها ما استمر وبقي ومنها من اندثر وأصبح في طي النسيان ونبدأ الحكاية من عام 155 هجرية حين خرج أول قاضي لرؤية هلال رمضان، وهو القاضي أبو عبد الرحمن عبد الله بن لهيعة، الذي ولي قضاء مصر. خرج القاضي أبو عبد الرحمن لنظر الهلال، وتبعه بعد ذلك القضاء لرؤيته، حيث كانت تعد لهم دكة على سفح جبل المقطم، عرفت بدكة القضاء يخرج إليها لنظر الأهلة فلما كان العصر الفاطمي بنى قائدهم بدر الجمالي مسجدا له على سفح المقطم اتخذت مئدنته مرصدا لرؤية هلال رمضان وفي القرن الثالث الهجري اهتم أحمد بن طولون بأمر العمال خاصة في شهر رمضان فقد خرج مرة لزيارة مسجده وقت بنائه فرأى الصناع يشتغلون إلى وقت الغروب فقال متى يشتري هؤلاء الضعفاء إفطارا لعيالهم اصرفوهم العصر فأصبحت عادة من ذلك الوقت فلما فرغ رمضان قيل له لقد انقضى رمضان فيعودون إلى عاداتهم فقال قد بلغني دعاؤهم وقد بوركت به وليس هذا مما يوفر العمل في العصر الفاطمي كان يعهد في شهر رمضان للقضاء بالتواف بالمساجد في القاهرة وباقي الأقاليم لتفقد ما تم إجراؤه فيها من إصلاح وفرش وتعليق المسارج والقناديل حتى ان الرحال ناصر خسرو الذي ظهر مصر في القرن الخامس الهجري وصف الثريا التي أهداها الخليفة الحاكم بأمر الله إلى مسجد عمرو بن العاص بالفسطاط. بأنها كانت تزن سبعة قناطير من الفضة الخالصة وكان يوقد به في ليالي المواسم والأعياد أكثر من سبعمائة قنديل وكان المسجد يفرش بعشر طبقات من الحصير الملون بعضها فوق بعض وما إن ينتهي شهر رمضان حتى تعاد تلك الثرية والقناديل إلى مكان أعد لحفظها فيه داخل المسجد ليكون استقبال الشهر الكريم له مذاق مختلف كما أن الدولة في ذلك الوقت كانت تخصص مبلغا من المال لشراء البخور الهندي والكافور والمسك الذي يصرف لتلك المساجد في شهر الصوم <تصفيق> أما الأسواق فكانت تتزين لرمضان من العام للعام، ومن أهم هذه الأسواق سوق الشماعين بالنحاسين، فكان به في شهر رمضان موسم عظيم لشراء الشموع الموكبية التي تزن الواحدة عشرة أرطال. وكان الأطفال يلتفون حول إحدى الشموع وبأيديهم الفوانيس يغنون ويتضاحكون ويمضون بموكبهم المنير في الحواري من بعد الإفطار حتى صلاة التراويح أما سوق الحلويين فكان من أبهج الأسواق في شهر رمضان ومن أحسن الأشياء منظرا حيث كان يصنع فيه من السكر أشكال خيول وسباع وغيرها تسمى العلاليق كان هناك أيضا سوق السمكرية داخل باب زويلة بوابة المتولي بالغوريه وكان يعج بأنواع اليميش وقمر الدين وكانت وكالة قصن شارع باب النصرة التي ترجع إلى القرن الثامن الهجري مقرة تجار الشام ينزلون فيها ببضائع بلاد الشام من الزيت والصابون والفستق والجوز واللوز والخروب فلما خربت وكالة قسن في القرن التاسع انتقلت تجارة المكسرات إلى وكالة مطبخ العمل بالجمالية وكانت مخصصة لبيع أصناف النقل كالجوز واللوز ونحوهما يبدو أن صديق الراوي ليس عاشقا للمكسرات كولعه بالكنافة والقطايف فبينما كان صاحبنا الكاتب يحكي عن اللوز والبندق حتى قاطع روايته قائلا فين الكنافة الجميلة والقطايف المسكرة العصفيري والكبيرة درمضان يا مصر فاستكمل الكاتب يقال إن الكنافة صنعت خصيصا للخليفة الأموي سليمان بن عبد الملك كما قيل انها صنعت للخليفة معاوية بن أبي سفيان وكانت الكنافة والقطايف موضع مساجلات بين الشعراء فجلال الدين السيوطي له رسالة عنوانها منهل هلوا في الكنافة والقطايف من اجمل ما استنبطته دون الرجوع للكاتب هو ان الكنافه والقطايف من احلى واطعم المظاهر التي استمرت طوال هذه العصور ارتباطا بالشهر الكريم ومع ذلك لم تكن مظاهر الاحتفال هو ما يقدم على الموائد فحسب بل كان هناك تقاليد رسميه فقد كان الخليفه يخرج في مهرجان إعلان حلول شهر رمضان من باب الذهب أحد أبواب القصر الفاطمي متحليا بملابسه الفخمة وحوله الوزراء بملابسهم المزركشة وخيولهم بسروجها المذهبة ويسير في هذا الاحتفال التجار صانع المعادن والصغة. وغيرهم الذين كانوا يتبارون في إقامة مختلف أنواع الزينة على حوانتهم فتبدو الشوارع والطرقات في أبهى وفي أثناء الطريق توزع الصدقات على الفقراء والمساكين جميلة هي مصر بناسها وأهلها بالشوارع والعادات والتقاليد الطيبة التي ما زالت نراها داخل البيوت أو خارجها ابتهاجا بالشهر الكريم يروي لنا الكاتب أن من أجمل الحكايات هي حكايات وقت الأذان حين تعوج الشوارع ابتهاجا بوقت المغرب وعندما يرتفع صوت الأذان وتقف في إشارة مرور تجد من يوزع التمر وأكواب الماء على صائمين في الطريق فيبتسم أحدهم أنا مش مسلم فيضحك من بيده التمر وهو أنا مسلم هكذا نحن المصريين نعم شهر رمضان تحتفل به مصر بكل ابنائها الذين توحدهم الأزمات وتوحدهم أيضا الفرحة فرمضان العصر الحديث كان خير شاهد على وحدة المصريين حين تقدم الأقباط والمسلمون يفطرون وقت المغرب حين وقفوا في وجه الإرهاب عام 2013 من الميلاد ويبدو أن الحكاية ستتوقف لدى سطور هذه المرة لنستكمل حكايات أم الدنيا بعد الشهر الكريم واهلا بقدومك يا رمضان وكل سنة وانتم طيبين السنة كلها رمضان الأسبوع القادم حكاية من قلب مصر مع تحيات دكتور وليد برهام علي مراد وجيهان طلعت